وإن من درر القول وجميل الكلام ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال رحمه الله إن في القلوب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله وفي القلوب شعث لا ينمه إلا الإقبال على الله وفي القلوب نيران حسرة لا يطفئها إلا الرضا بأمر الله ونهيه وقضائه والتزام الصبر على ذلك إلى يوم لقائه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 سر الریاح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ما أنطهورة لنحية به بلدة ميتا ونفقيه لما خلقنا أنعاما وناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبأثر الناس إلا كثورة ولو شينا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي منج البحرين هذا عذب فرات وهذا من حروجات وجعل بينهما درزخا وحجر محجورة وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل